فدلّهما بغرور، فلما ذق الشجر تبدت لهما سوءهما وقفي قايخ صيفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما. هَلْ كُما عَنْتُمْ كُم الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ